إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويلو يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاة أحياء أو أمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ما فرطا ويلو يومئذ للمكذب